جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا سائل يقول هل إضافة نعم الله إلى غيره يكون شرك إضافة نعم الله إلى غيره هو من كفران النعمة إذا كان مجرد إضافة النعمة إلى ما جعله الله سبحانه وتعالى سبباً، فهذا كفران للنعمة وكفر دون كفر. لكن إذا إذا إذا اعتقد ذلك عقيدة، فهذا من الأمور التي ينتقض بها الدين. نعم. يقول كيف يجمع الأبد بين التحدث بنعم الله وبين إخفاء النعم خشية الحسد والعين؟ التحدث ب. نعمة الله جاء في قوله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث و والله عز وجل يحب من عبده أن ترى أثر نعمته عليه ومن ذلك التحدث بنعمة الله على وجه الشكر لله سبحانه وتعالى وأما الحسد يطرد بالتعوذ والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وبالإيمان به والتوكل عليه والثقة به سبحانه وتعالى هذا الذي يطرد به حسد الحاسدين وعدوان المعتدين نعم. يقول أرجو تفسير قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قول الله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن المراد به أي كفر المشركين بسم الله, بسم الله تبارك وتعالى الرحمن وذلك عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كاتبه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل بن عمرو ما ما ندري من الرحمن وقالوا أيضا لا نعرف إلا الرحمن اليمامة يقصدون مسيلمه الكذاب فهذا هذا الإنكار هو كفر بالله سبحانه وتعالى ولهذا سمى الله جل وعلا إنكار اسمه الرحمن الذي صدر من هؤلاء على وجه المعاندة سماه تبارك وتعالى كفرا ولهذا فإنكار اسم من أسماء الله أو جملة من أسماء الله كفر بالله تبارك وتعالى والله أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين